وانما توعدون لاتى وما انتم بمعجزين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد ايها المسلمون الكرام حديثي معكم اليوم عن خلق من اخلاق المؤمنين وصفه من صفاتهم بل ما هو اعلى من ذلك واكبر انه اسم من اسماء الله عز وجل الخلق خلق العفو والصفه صفه العفو العفو اسم من اسماء الله عز وجل وصفا من صفاته العلى والله تبارك وتعالى في سوره النساء قال ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ان تبدوا ايها الناس الخير, خير خير أو الخير او تخف الخير <�قفه> او انكم تعفون عن السوء الذي جعله الله عز وجل من الخير, الخير, الخير فاعلموا اولا الله ان الله عز وجل ربكم, ربكم كان عفوا قديرا وذكر انه كان عفوا قديرا فجاء بصفه العفو مع القدره لان هذا هو الاصل عندما يكون الانسان قادر ويعفو يكون العفو كاملا وهو في محله فالله تبارك وتعالى قادر مقتدر على الدوام سبحانه وتعالى اما انت تعفو احيانا وانت قادر لكن في اغلب الاحيان انت عاجز تحفل انك قوي لكنك في اغلب الاحيان ضعيف تحفل انك حي لكنك سرعان ما تموت وترحل لكن الله عز وجل يحف وهو قادر قدره مطلق دائم مستمر ومع ذلك, ذلك يعفو وسمى نفسه العفو عفو عفو عفو عفو عفو قادر عفو ان يمحو هذا الكون. هذا الكون كما قال تعالى امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور, آمن تمور؟ مور مور مور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير او كما قال تعالى انه يمسك السماوات والارض ان تزولا مع هذه القدره المطلقه وهذا الابداع في الخلق يعفو عن كثير وسمى نفسه العفو في سوره الحج قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ان الله لعفو غفور في سوره ال عمران في اخرها ذكر الله عز وجل ان العفو من صفات المتقين وأنه سبيل المحصنين وأنه طريق يوصل إلى الجنة كسائر العبادات وطالبنا الله عز وجل بالمصارعة فيه قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين من هم؟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 فذكر ربنا تبارك وتعالى بل طالبنا ان نسارع وان نسابق الى جله عرضها السماوات والارض هي محل دائم وقرار مستقر لصنف واحد من الناس وهم المتقون ثم ذكر منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الذين يكظمون غيظهم لله عز وجل والعافين عن الناس الذين يعفون عن اخوانهم بل الذين يعفون عن ازواجهم وعن اولادهم, أولادهم وعن, أصدقائهم وعن اصدقائهم وعن جيرانهم والعافين عن الناس والله يحب, والله يحب المحسنين, المحسنين بل ان الله عز وجل في هذه السوره ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الامر ولو عرضت نفسه على حياته لوجدت العجب العجاب من عفو النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن المؤمنين فقط بل عن المشركين وعن الظالمين وعن المجرمين وعن المعتدين قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا قلبي لن فضوا من حوله فما هو الأمر قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين لو كنت, لو كنت يا محمد, محمد, محمد, محمد فضلا في الفاظك, ألفاظك, ألفاظك واقوالك ولو كنت قاس القلب قلب قلب قلب لم فض الناس من حولك, حولك وما تبعك, وما تبعك احد, أحد. ولكن اعلم ان رحمة, رحمه من ربك, ربك تبارك وتعالى وعطائا ومننا وفضلا منه من عليك, عليك, عليك ان اعطاك الرحمه واعطاك الليل, الليل واعطاك الصفح والعفو فما انتم فيه من نعمه فمن رب العالمين, العالمين ما انتم فيه من خلق حسن, حسن فمن رب العالمين, رب العالمين وما بكم وما من نعمة, نعمه فمن الله, الله. أي, نعمة. اي نعمه سواء, سواء في, الأخلاق في الاخلاق او في المعاملات او, المعاملات أو الماديات أو او غير ذلك بيبالي بيبالي كل هذا كل من رب, رب العالمين وتعالي. تبارك وتعالى فامرهم الله عز وجل قال فاعف عنهم واستغفر لهم, لهم. ادع ربك تبارك وتعالي, وتعالى ان يغفر لهم ليس ذلك فحسب واشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين في سوره الشورى قال الله تبارك وتعالى وجزاء السيئه سيئة, سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين من عفا عن اخوانه وعفا عن الناس واصلح واصلح فاجره على الله ان الله تعالى لا يحب الظالمين ان يعفو الانسان في صوره باته ثم يظلم غيره انما عفا واصلح فاجره على الله لو كان الاجر على احد الاجر معلوم 50 جنيه 100 جنيه اجر العامل لكن عندما يتم الاجر على الله فحدث عنه ولا حرج فهو ما لا لا ابرا ولا اضر سمعت ولا خطر على قلب بشر رب العالمين امر النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الاعراف قال خذ العفو وامر بالعف واعرض عن الجاهلين في تفسير الصبري رحمه الله عليه حول هذه الايه قال امر بالعفو عن المشركين مش عن المؤمنين يعني الآية خاصة بالجميع إنما قال الطبري أمر بالعفو حتى عن حتى عن المشركين صفة العفو الدين قائم على العفو القاعدة العريضة قائمة على العفو وليست على العقوب إن جانب العقوبة في دين الإسلام جانب ضعيف وقليل أما جانب العفو هو الجانب الواسع والقاعدة العظيمة الإسلام وهو طريق من طريق الدعوه الى الله, الله, الله, الله. لكنه يتسع يضيق يضيق ويضيق, ويضيق على, حسب على حسب ايمان الناس, الناس واستقامه الناس, الناس, الناس, الناس, الناس. الناس ان التزم الناس بالدين واستقاموا على امر الله اتسعت دائره العف والاخلاق الحسنه واذا انفلت الناس من الدين ومن الاخلاق اتسعت دائره الرقاق وضقت دائره العف ولذلك انا اعود ساقول واذكر فأقول. حديثا فأقول. للنبي صلى الله عليه وسلم فأقول. وهو يتحدث عن فأقول. رب العالمين تبارك وتعالى وهو ما يؤيد كلام ان الكون وان الدين قائم على العهد وليس على جانب العقوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم الذين, الذين كفروا على ظهر الارض كم مليار, مليار. كفروا, كفروا بالله, بالله. سبوه, سبوه, سبوه, سبوه وشتموه وجحدوا بنعمه وآلائه, وآلائه ويحاربون دينه ويختلون اولياءه اتباع هذه, هذه هي الحقيقه مع ذلك رب العالمين ماذا يفعل يرزقهم يشفي امراضهم يعطيهم الاولاد البنين والبنات يطوع من متاع الدنيا. الدنيا ما يعطيهم يبين, يبين لهم من الايات على مدار عام الايام عام والسنين عام من الايات والمعجزات التي تدعوهم الى الاله سبحانه وتعالى ولا يستجيبون ويصممون ويستعنونه ومع ذلك يصبر على اذى سمعه سبحانه وتعالى ويرزقهم ويعافيهم ألم يكن المؤمن هو أولى أن يتصف, يتصف, يتصف بهذه الصفة, الصفه التي هي من صفات الله تبارك وتعالى لكننا والحقيقه, والحقيقة نقف على الدرهم والجنيه والنصف متر والربع, والربع متر نخف على اشياء تافهه وقليله نقف نقف على كلمه, كلمة نرفع انوفنا ونتكبر ونتعصب وتتعصب بعضنا على بعض وتكبر بعضنا على على بعض ونسينا هذه العباده وهذا الخلق الذي قام عليه هذا الدين على الحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يحثنا على الحسن في الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان الانصار كرشي وعيبتي يعني اهلي, أهلي وخاصه الذين اثق بهم وان الناس سيكثرون ويقلون الانصار حيقل والناس هتزداد قال فاكبروا من محسنهم وتجاوزوا, محسنهم وتجاوزوا عن مسيهم أوصى بالأنصار قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم وقال اقبلوا منهم من أحسن منهم اقبلوا من المحسن أما من أساء منهم قال تجاوزوا عن مسيئهم امر من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الامر تبع فئه معينه انما هو في الاصل بصفه العموم للامه جميعا قال فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيهم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب يعني الحدود فيما بينكم كحد القذف او الزنا او السرقه او شرب الخمر او بقيه الحدود قالت اعافوها فيما بينكم تعافوا فيما بينكم وتصالحوا فيما بينكم قبل ان تصلوني فإن وصلتم إلي وانا السلطان وانا الحاكم وانا الامر وصل الي الحد فقد وجب اقامه الحد اما قبل ان تصلوا الي تعافوا فيما بينكم يعفو بعضكم عن بعض قبل ان تصلوا الي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه عنه عنه عنه قال جاء, جاء رجل, رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم يعني نترك له ان يخطئ في اليوم كم مره ثم نعاقبه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه فرجل انتظر قليلا ثم عاد يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثالثه يا رسول الله كم نعم عن الخاتم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم موقبا ثم قال احصع عنه كل يوم 70 مره كل يوم اعفو عن الخادم سبعين مرة وهل سيخطئ الخادم في اليوم سبعين مرة ولكنها صيغة مبالغة يعني اعفو عنه دائما اجعل العفل هو صفتك وخلقك اجعل العفل طريقة تعبد بالعفو لله تبارك وتعالى نحن نرى فيما بيننا من احداث واشياء بين المسلمين وفي المجتمعات الاسلامية تقوم على اشياء تفه جدا اربعون جنيها ايها تقتل, تقتل الانفس, الانفس وتخرب البيوت وتحرق وتدمر حرح الحياه عشان 40 جنيه 100 جنيه من, جنيه جنيه من أجل, اجل مسائل أجل بسيطة, أجل بسيطة, بسيطه جدا, جداً وقليله وتافهه تفرق المراه وتفرق من زوجها, زوجها, زوجها يهجر الولد, الولد اباه يهجر الاخ اخاه من اجل دنيا ومن اجل اشياء تافهه جدا لا تعد شيئا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اعف عنه في كل يوم 100 سبعين مرة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال وهو يريد أن يبين للأم أين عزوها؟ عزكم في ماذا؟ هل عزكم في الأموال؟ والجه والسلطان فقط؟ لا إنما قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبداً بعضاً عفو ان الا عزه وما تواضع احد لله الا رفعه الله تريد ان ترتفع تريد الرفعه تريد المكانه تواضع لله تريد ان تكون عزيزا عند الله وعند الناس عف عن الناس عف عن, المان المان المان عن اخوانك اجعل العفو سبيلك وطريقه وخلقك الناس ينظرون الى العز في زياده في الاموال والجهو المناصب لا, لا لا لا هذا اسمه متاع وما اوتتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا اسمه متاع هذا هو العز على الحقيقه قال الله, الله عز وجل وما الحياه الدنيا في و يوم و يوم يوم يوم الاخره, يوم يوم يوم في الأخرة في الا متاع كانت ايه الحياه الدنيا في الاخره انما كانت متاع وما اوتيتم من شيء اي شيء مال منصب اي شيء متاع الحياه الدنيا ليس هذا هو العز الذي تظنون والذي, والذي, تضلون والذي, تضلون والذي اصبحتم تقدرون وتقيمون الناس بكثره الاموال او بقلتها يقولون, يقولون عنده 10000 فدان عنده 50 فدان عمده اس كويس ده ناس, ناس من, أحسن من احسن الناس لماذا؟, لماذا عندهم, عندهم وعندهم عندهم وعندهم عندهم. عندهم. هذه هذا كلام يقال في حلوب المجتمعات الاسلاميه انما رب العالمين قال هذا متاع وبعدين اذلم يسخر هذا المتح في طاعه الله عذبه الله عز وجل بالمال يعطيه المال ويعذبه بالمال في الدنيا قبل, في في الدنيا قبل ان يموت, يموت كما بين الله عز وجل ان ما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه, في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم سيعطيه المال من اجل ان يشتري من أجل, من اجل ان يعذبه, يعذبه ويتعبه اما الرجل الصغير الناقم على فقره الذي يع فكر في شيخ فهو في سعاده وفراحه لا يتحصل عليها الكثيرين من اصحاب المال الذين لا يجعلون المال لله تبارك وتعالى ولا يخرجون منه الحقوق ولا يعبدون الله عز وجل بالمال اذا العز الحقيقي كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه سئل ذات يوم من اعز الناس قال الذين يعفون عن الناس عند قدرتهم على العقاب فاعفوا يعزكم الله ده كلام مين؟ كلام, مين؟, مين كلام ابو الدرداء بل ان الله عز وجل, عز وجل. عز وجل. عز وجل. ما من شيء احب اليه من العفو ما من شيء احب الى الله عز وجل من العفو من, العفو من اعظم الاخلاق ومن اعظم العبادات العفو, العفو عن الناس, الناس العفو عند المقدره ولذلك, ولذلك الاحمد بن قيس قال اياكم وراي الاوغاد قالوا ما قالوا وما راي الاوغاد قال الذين يظنون ان ما الصفح والعفو عاراً الذين, الذين يظنون ان الصفحة أن والعفو عارا. ولك انا اعفو عشان الناس تقول ان انا ضعيف وجبان. وانا كذا وعاجز, وعاجز, وعاجز. وما قدرت اخذ حقي. حق حق حق قال هؤلاء حق قال سماهم الاؤخات. الذين يظنون, يظنون ان الصفحة نات نات نات والعفو, والعفو عارا. أيها, ايها الاحباب الكرام. الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في العسل في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه نجد او كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه نجد قال فلما ادركته أضركته القائله اليه يعني قالوا له تظور حراره الشمس شمس شمس نزل بواد كثير, كثير, كثير العضاه يعني, يعني كثير شاش شاش الاشجار والحشائش شاش شاش قال فاستظل تحت شجرة, شجره وعلق سيفه بها قال وانطلق الناس يستظلون تحت الاشجار قال فبينما نحن كذلك اذعان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فاذا بعربي جالس بين يديه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اتاني وانا نائم فاخترط شي سيفي فاستيقظت وهو قائم فوق راسي صلطا مسكنه يعني مصلطا بالسيف على راسي ثم قال من يمنعك مني يا محمد, محمد. قلت الله. الله قال فشامه يعني سقط السيف من يده على الارض ثم ارتعدت فرائسه ولم تحمله قدماه وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن راوي الحديث قال ولم يعقبه النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمل السيف وجاء ليقتل سايث. النبي صلى الله عليه وسلم <سؤال> امام هذه الامه يعني يريد امه باسرها الى يوم القيامه ومع ذلك دايما. النبي صلى <سؤال> الله عليه وسلم استنجد, استنجد, استنجد برب العالمين, برب العالمين. تبارك وتعالى فما تحسقت السيف ولم, ولم تتحمل اعصابه ولا يده شيئا وجلس, وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم, وسلم ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم اي عقاب لا, لا بالقول ولا لا بالفعل, لا بالفعل انما عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم العفو اسم من اسماء الله العفو وصف من صفاته العلا ومن اعظم اخلاق المؤمنين اقول قول هذا فاستغفر <قلت> الله العظيم لي ولما لي ولما لي <تصفيق> ولما لي الحمد لله <تصفيق> رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي والسنه بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد ايها المسلمون الكرام خلق العف لا تظن لا أن, أن, أن, ان متحدثا, متحدثا عنه, عنه يكفيه, يكفيه, يكفيه, يكفيه ما ينبغي, ينبغي ان يقال عنه, عنه, عنه فهو خلق عظيم وعباده عظيمة, عظيمه ولو استعرضت ايات الكتاب الكريم, الكريم التي تتحدث عن العف وعن اخلاق الانبياء, الأنبياء, الأنبياء ما استطعت ان تنفك ابدا, أبدا أن, ان تنظر فيه, فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدوه هذه الامه في العف في الصحيح من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه انه ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد لا يا عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت يوم العقبه اذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليلى ابن عبد كلال فلم يجبني لما ارض فانطلقت مهموما على وجهي فلم استصف الا وانا بقرن السعالم قال فاذا بسحابه كظ اظللتني فرفعت نظري فاذا بجبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وهذا ما لك الجبال معي لتامره بما شئت قال فناداني ملك الجبال فقال محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وانا ملك الجبال ارسلني ربي تبارك وتعالى اليك لتامرني بما شئت ان اردت ان اطبق عليهم الاخشبين جبل اي بمكه فعلي قال لا ولكني, ولكني أرجو, ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من, أصلابهم من, يعبده, من يعبده لا يشرك, لا يشرك به شيئا أن يخرج الله عز وجل من أبنائهم وأبناء أبنائهم وأحبادهم من أصلابهم من يعبده ويوحده لا يسير به شيئا هذا كان ربض النبي صلى الله عليه وسلم بل ليست هذه الصفة خاصة به وبهذه الأمة نما هي صفة متلازمة من لدن آدم إلى محمد لجميع الأنبياء والمرسلين كما في الصحيح من حديث عبد الله قال ابن الله مسعود. مسعود رضي الله عنه قال كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قوم فادمووه فهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون يقول انا كاني الان وانا متذكر والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث, يتحدث ويحكي لنا نبيا من الانبياء ماذا فعل فيه قومه ودعاهم الى الحق دعاه <تفضح> دعاه دعاهم دعاه الى الله عز دعاهم الى الطهاره دعاهم الى طريق النجاة الى الجنه دعاهم للخير لم يدعوهم الى الشر لكن لكن لم تنجح فيهم هذه الدعوه إنما, انما ضربوه, ضربوه, ضربوه فادموه يعني على راسه, على رأسه فنزل رأسه الدم على وجهه, على وجهه قال وهو يمسح, يمسح الدم عن وجهه, وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون لا, لا, لا سب ولا شتائم ولا, شتائم ولا, ولا شيء يدمر ولا, ولا يحرق ولا يهدم ولا يخرب ولا شيء. ولا شيء. انما يمسح الدمعا وجهه. ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. واكتفي بهذا القدر وللحديث بقية. عن هذا الخلق ان شاء الله تعالى. وادعو الله تبارك تعالى عسى ان يقبلنا. اللهم اجعلنا من الكاظمين الغير. واجعلنا من العافين عن الناس. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس. اللهم اجعل هذا الخلق. قل اغفر لنا جميعا اللهم واصلنا به الى الجنه واغفر لنا به الذنوب واسكننا به جنات عرضها السماوات والارض فانت ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروم اللهم اغفر للجميع ذنوبنا لا اصر ثنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا امن والامان والخير والسلام والطمئنان وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين فانت ولي ذلك والقادر عليه اللهم يسر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وحصن صفوفهم وحد قلوبهم طهر قلوبهم ثبت اقدامهم اجمعهم على قلب رجل واحد انت ولي ذلك والقادر عليه